يسبح البحر bi on يسبح البحر y قال قو في حمد تذيب عطور و تسبيح حصور أبون لي خواء إلي يسري وتذبي اثور ورثت غريزه وتضيبت أنشأت الكون لذبي الكون هو fun. جمال وفيه الحسن مجهود في طينة بشرا من حبة شجرا من طينة بشرا من حبة شجرا لولا لأك في ما أورط العود لولاك في غرسه ما أورط العود من صيرة بشرا من حبة شدرا لولاك لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود كلي أهديت القمر كان لي ساء أرى أهديت القمر لا ما الصدراتك العنيا ما عين ايدي الخليقه بالاحسان يا يا لا دتول ولا الإحسان يا تو بخانا تو بخانا تو يا